أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد وضل نو یوں میم ويأوس قلوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد سَنُطُ لن يقولنها <تصفيق> فاني <تصفيق> لا سننا فلا وإذا أنعمنا على الإنسان رضوانا في جانبيه وإذا مسه شر قل أرى